الذين اتخذوا من دونهم اولياء ما نعبدهم الا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله وإرادة الله أن يتخذ ولدا الاصطفى منا يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار 118. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار 119. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزوار يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلك الله ربكم له الملك لا اله الا هو فان لا تصرفوا لا يرضى لعباده للكفر وان تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازره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 قليلا انك من اصحاب النار انن هو قانت انا الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الاخرة يحذر الاخرة ويرجو رحمة رب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 لَهُ الدِّينِ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي الذين خسروا انفسهم وامورهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم غلال من النار ومن تحتهم ظلال ذلك يخوف الله به عباده يا عن لين يمن القيامة الا ذلك هو الخسران الذين نجدت سنا الضاغ تعبدونها وانا بو الى الله لهم البشره فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه هولائك الذين فداهم الله وعلائك هم اولئك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 عرف بنيه تجري من تحت الامان وعد الله لا يخيف الله المعادي المن ترى ان الله زل من السماء انسلكو يا نبيع في الارض ثم يخرج به زرع ان اريوانه ثم يهيج فتراه مصفر ثمنا يجعله حطانا ان في ذلك لذكرى لولي الالباب افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم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 وَمَن يُغْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن نَّادٍ أَفَمَن يَتَّقِي وَجْنَهُ إِن سِوَا الْعَذَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَلَّا لَّالَّذِينَ مِن قَبْلُ مِن فَاتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلْعَذَابَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ مِمَّا كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ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 121. إنك ميت وإنهم ميتون 122. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون 123. فمن أظلم من من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه اليس في جهنم ما مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به اولان كهو المتقون لهم السني الذي كانوا يعملون اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضل الله فما له منها ذك ومن يهدي الله فما له من مضل اليس الله بعزيز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 117. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون 118. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون 119. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم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 يوم سكلتي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون ام اتخذوا من دون الله شفعا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 اسْمَعَ الزَّقُولُ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُ نَفَاخِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَآلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ عَآلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَن تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ ۖ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانَ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۖ وَلَوْ أَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَبَدَّلَهُمْ اللهم ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا كسبوا والذين ظلموا منها اولئك يصيبهم سيئات يصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين اولم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء وإن أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الأفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب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 وَإِن كُنتُم لَمِنَ السَاخِرِينَ أَن تَقُولُوا لِنَفْسٍ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ متقين او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره ان فكون من المحسنين بلا قد جاءت اياتي فكذب بها واستكبر وكنت من الكافرين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 ثِي وَالارْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ مني أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ليك لان اشركت لا يحبطن عملك لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل لله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والارض جميعا يَظْهَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنَّا نُشْرِكُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن فيه اخراف فاذا هم قيام ينظرون واشرقت الارض بنور ربها ومبعث الكتاب وجيء بالنبيين وجيء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 ادخلو ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين واسيقا الذين كفروا الى جهنم مزمر حتى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 مخالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرى فتا اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خازنتا سلام عليكم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 وطال الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الانظنه تذوق من الجنه حيث نشا فنعم اجر العاملين وترى الملائكه تحافينا من حول العرش يسبحون فَحَمْدٌ لِرَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ